وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما معنى ثورة على النفس معناها تزقية النفس معناها تهزيب النفس وقد أقسم الله تعالى أربعة عشر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 قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة تزكية النفس وتهزيب النفس إعداد الفرد الذي يتكون منه المجتمع والأمة بعد ذلك لكي تكون الأمة ربانية لا بد من وجود أفراد ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون والتهذيب هذا له عناصر المشارطة، المراقبة، المحاسبة، المعاب، العقاب، لا بد للعبد أن يشارط نفسه بداية كل يوم. أشترت عليك هنعمل النهاردة كذا وكذا وكذا وكذا. أن نحن هنأتي ما أحل الله ونترك ما حرم الله. ويشارطها كما يشارت الشريك شريكه الخوان الذي إن لم يشارطه ويراجعه ذهب الشريك برأس ماله ثم بعد ذلك بعد المشارطة يحاسب ما الذي أديناه ما الذي تركناه وما الذي سقطنا فيه ثم بعد ذلك بعد المراقبة المحاسبة يراقب نفسه فيما اشترط على نفسه ثم يحاسب تلك النفس ويعاتبها بعد ذلك فيما قصرت فيه ويرى هذا التقصير نتيجة ماذا نتيجة شهوات فيعاقب نفسه بترك تلك الشهوات في حدود الشرع لا أقول يعذب نفسه بأفعال تخالف الدين والشرع بل لابد أن يكون في إطار الشرع تهزيب النفس يكون بالتخليه والتحليه، يكون بالعلم الشرعي يكون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يكون بأداء العبادات يكون بتلاوة القرآن وتدبر القرآن فهذه خمسة عناصر التخليه والتحليل هناك أخلاق مزمومة يعرفها العبد مثل الحقد والحسد والجبن والبخل فيحدث التخلية للنفس من هذه الصفات المزمومة ثم التحلية بمكارم الأخلاق الجود العطاء الحلم الصبر الشجاعة والتخلية تسبق التحلية والتخلية تسبق التحلية أن يتخلم من الصفات المزمومة ويجاهد نفسه عليها من لم يكن في طبعه الحلم فليتحلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم فإذا لم يكن من طبع الإنسان الحلم يحمل نفسه على الحلم حتى يصير هذا الحلم له ساجية وطبعا يكتسبه واللي قال الطبع غلب التطبع لا نطوعه على ذلك لماذا؟ لأن هذا يخالف قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها إلى ما تدعى إذا كان الطبع غالب التطبع والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إنما الحلم بالتحلم ما هو الحلم إما يكون عندك سجية وطبيعة ربنا خلقك عليها يبقى ده فضل الله عليه وإن لم يكن كذلك فإنك بمجاهدة النفس تتحلم حتى تصير حليما إذا أمكن ترويض الفرس الجامح وترويض الأسد والنمر في السرق بيمكن ترويض ولا لا ممكن إذا كان هذا مع العجموات هليس أجدر بالنفس الإنسانية أن تتطبع بطبع جديد والخطاب الشرع يقول لها ذلك إذا أمكن ترويض العجموات ألا يمكن ترويد هذه النفس؟ هذا الإنسان الذي نافس الطير فطار معها في السماء ونافس الحيتان فغاص معها في أعماق المحيطات. ألا يستطيع أن يهزب نفسه هذا الإنسان اللي هو أصبح مع الطيور يطير في السماء ومع الحيتان يغوص في أعماق المحيطات؟ ذلك الإنسان ألا يستطيع أن يرود نفسه؟ والله تعالى دعاه الى ذلك وقال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فالاخلاق والتهذيب والتزكيه ب التخليه والتحليه رياضه النفس حتى تكتسب خلق جديد خلق الحلم خلق الكرم هو في الأصل شحيح، وقال هناك داء أدوأ من البخل قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا هو فلان سيد القبيل يعني إلا أننا نبخله قال عليه الصلاة والسلام وقال هناك داء أدوأ من البخل انتوا فكرين يعني حاجة بسيطة البخل ده ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله تعالى والعلم العلم الشرعي بيعمل على تهزيب النفس قال علي رضي الله عنه لكميل بن زياد يا كميل العلم أفضل من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم حاكم والمال محكوم عليه، المال ينقص بالنفقة، والعلم يزداد بالإنفاق. يا كميل، الناس سلاس، عالم رباني ومتعلم على سبيل المجاه، وباقي الناس. همج رعاع أتباع كل ناعق لا يهتدون بالهدي ولا يستنيرون بنور الله سبحانه وتعالى كن عالما أو متعلما ولا تكن السالس فتهلك فالعلم يهزب النفس ويزكيها ويقاوم الجهل ويقاوم وساوس الشيطان أقدر الناس على مقاومة الوساوس أهل العلم لأنهم عندهم جواب لكل سؤال يطرأ على تلك النفس من خلال تلك الوساوس ثم قال ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدأ دلاء وقدر كل مرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشوره الدعوة إلى الله بلسان المقال ولسان الحال لما تقولون ما لا تفعلون وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فإذا ما دعه عن خلق وأتى غيره لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم حال رجل في ألف خير من وعظ ألف في رجل والدعوة بالسلوك مقدمة على الدعوة بالأقوال فإذا ما قال الوعز شيئا وخالفه اعتقد الناس أن هذا الكلام, الكلام لا يمكن تطبيقه لأن هذا النموذج لم يطبقه إزاي إحنا هنطبقه يعني فيقول لنفسه كده يقول لنفسه إذا كان هو لم يعمل بهذا الذي قاله فكيف لنا أن نعمل وهو النموذج وهو أولى الناس أن يحمل نفسه على ذلك فإذا لم يستطع فنحن أولى فيدعو الناس بلسان مقاله ويصدهم عن سبيل الله بلسان حاله هو بيصد عن سبيل الله فمن تهزيب النفس دعوة الناس بالاستقامة والسلوك ولسان الحال ثم بعد ذلك العبادات إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر تقف بين يدي ربك خمس مرات في اليوم هذا أدعى إلى المراقبة فيما بينهما من الأوقات أنت تقف بين يدي الله خمس مرات وفيما بينهما تخالفه كيف ذلك أنك تراقب الله عز وجل فيما بين الصلوات لأنك تقف أمامه سبحانه وتعالى هذا الشعور بالمراقبة يدعوك إلى أن تراقبه فيما بين الصلوات ولك ذكر لله في الصلوات ولك ذكر لله وإذا خرجت من الصلوات فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله فأنت على ذكر دائم في الصلوات وفي خارج الصلوات هذا الذكر الدائم يمنعك من فعل ما يحرم فعله أو من التخلق بالأخلاق السيئة لذلك قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصوم جنة وقايا وحماية ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وأنتم مقدمون على الشهر الكريم وتستعدون له من الآن بقى قد شهر اللي جاي ركب واللي بعد منه شعبان وبعد منه رمضان الصيام فيه تضييق مجار الشيطان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى مجرى الدم وفيه مقاومة الشهوات ومخالفة العادات مخالفة العادات تمتنع عما أباحه الله عز وجل من طعام وشراب به قوام الجسد والبدن لكي تكون أشد امتناعا عن الأشياء المحرمة الذي منعك من الطعام والشراب تروح تشرب خمر تسرق تزني ترتشي لقد منعك من المباح انت تدربت على ترك المباح تأتي الحرام ان الذي جعلك تترك المباح والحلال فترات بينية من الزمن تجعلك أقدر على ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى لذلك بعد آيات الصيام مباشرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام اللي هو القضاء لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم. الآية بتلفت النظر على إنك أنت تركت المباح في الصيام وآيات الصيام كذا وكذا وبعد آيات الصيام مباشرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل عايز يقولك إيه إنك تركت المباح لتكون أشد امتناعا عن الحرام من باب أولى أنت تدربت على ترك المباح من الشهوات المباحة ومن الطعام ومن الشراب لكي تمتنع عما حرم الله ومن امتنع عن الحلال في نهار رمضان ثم أتى الحرام بعد ذلك مثله كمثل من بنا قصرا وهدم مصرا إن الذي هدمته أكبر من الذي بنيته فمن الذي فعلته ما الذي فعلته ما الذي فعلته, فعلته وأنت صائم تفتح الدرج عشان تاخد فلوس راشوة ما الذي فعلته من صيامك ضعت وعطشت بدون نتيجة ولم تكن هناك ثمرة الثمرة أن تكون أشد امتناعا كذلك الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم معنى صلى عليهم هنا ادعوا لهم فالصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع الصلاة معروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ولها أركان و... تطهرهم ما وجه الطهارة في الزكاة الزكاة طهرة للغني وطهرة للفقير وطهرة للمجتمع كله الزكاة طهر للغني من ماذا طهر للأغنياء من البخل وطهر للفقراء من الحقد والحسد للأغنياء الزكاة تمنع الفقير أن يحسد وتمنع الغني أن يكون بخيلا وطهر للمجتمع كله من إصارة الطبقات إصارة طبقة الفقراء على طبقة الأغنياء لينتزع ما في أيديهم وهو ما تعرف بثورات الاشتراكية والشيوعية إذن فهي طهر للمجتمع كله فقراء وأغنياء إذا فيها باب تزكية للنفوس الزكاة الحج كذلك الحج أنت في الصيام تركت مباحات طعام وشراب وجميع الزوجات طب في الحج تركت إيه؟ ما هي المحظورات محظورات الحج محظورات الحج ألا تقلم الأظافر ولا تأخذ من الشعر ولا تضع عطر ولا تجمع زوجة هذه الأشياء حكمها إيه خارج الحج مباحات ومستحبات وسنن فطرة وضع العطر شيء جميل حسن تقليم الأظافر من سنن الفطرة تقصير الشعر وحلق الشعر من سنن الفطرة يعني شيء مستحب انت في الحج بتتدرب على مشترك المباح بس زي الصيام ده انت بتتدرب على ترك أشياء مستحبة وفي الصيام ترك أشياء مباحة وبعدين تعمل ايه في الحرام تيجي وقع فيه ده احنا كنا, بنشت... كنا بنعمل ايه بقى ده احنا كنا بنعمل ايه طب انت كنت في الحج بتعمل ايه وانت لبس لبس الأحرام كده وعمل بتشد في السجارة ايه يا عم المناسك ما فيهاش كده المناسك ما فيهاش سجارة انت متلبس بعبادة وانت احنا مصريين بنتنطط على بعض كده يا عم ده بينصحك في الله أنت ماله ومال مصر ومالليبي أنت متلبس بعبادة ولبس الإحرام وفي محظورات وبتترك العطر وتقليم الأزافر والشعر تشرب سيجارة وبعدين بيعود ده بصفحة بيضة الحج إلى بلده عشان يحافظ على بيضها ولا عشان يسودها من جديد مفروض يحافظ على البياض بتاع الصفحة الصفحة دية اللي اتلغى منها كبائر وصغائر الحج زي التوبة بيمحوا بها ليه؟ الكبائر والصغائر لان هناك صغائر بتمحو باجتناب الكبائر وبفعل الطاعات الصلاة الخمس يكفرنا ما بينهن والجمعة الى الجمعة يكفرن ما بينهن ومن رمضان الى رمضان يكفرن ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر هذا في الصغائر اما الكبائر ما الذي يكفرها حجم مبرور وتوبة نصوح انت عائد بصفحة بيضة جديدة علشان تحافظ على تلك الصفحة وبيضها لا على ان تسودها من جديد بكبائر وصغائر فلا بد من المحافظة على الحج وعلى بياض الصفحة. في الحقيقة أيها الأخوة، الشريعة الإسلامية جديرة بتهذيب النفس وتهذيب الأسرة وتهذيب المجتمع كله. وتهزيب الأم بأسرها لماذا لأنها شريعة عامة خالدة شريعة كاملة شاملة تحقق الانسجام في حياة الإنسان توازن بين الروح والبدن تربط الأرض بالسماء وتصل الدنيا بالآخرة شريعة تواكب التطور والحضارة والحداثة شريعة لها سلطان على النفس أقوى من سلطان القوانين الوضعية من يعمل بها فإنه يتعامل مع من يعلم السر وأخفه، يتعامل مع الحكيم الخبير، يتعامل مع المطلع على السرائر والظواهر، ويعلم خائنة النفس وما تخفي. الصدور هذا الفرق بين الشريعة وما بين القوانين إذا غفل عنك صاحب القانون فإنك تخالفه وقلبك جامد وإذا خلفت الشريعة لا تستطيع الهرب من مراقبة الله لك لأن صاحب الشريعة لا يخف عليه خافية سيدنا عمر بيتحسس في المدينة سمع صوت امرأة تقول لابنتها يا بني اخلط اللبن بالماء فقالت لها الصبية يا أمه أما علمتي ما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أرسل مناديا ينادي في المدينة ألا يشاب اللبن بالماء قالت البنية وأين عمر بن الخطاب إنه لا يسمعنا الآن فقالت لها الصبية إذا كان أمير الممن لم يسمعنا فإن رب عمر يسمعنا سمعها عمر بن الخطاب رجاء من الإخوة التقدم للأمام قليلا يتسع المسجد في اماكن بين الصفوف وفي اخوة في الشارع سيدنا عمر بن الخطاب خطب هذه البنيه لابنه عاصم فانجب منها بنتا كانت جدة عمر بن عبد العزيز يعني عبد الملك ابن مروان وعبد العزيز ابن مروان عبد العزيز ابن مروان من بيت عمر بن الخطاب وبعدين جه عمر بن عبد العزيز فلما جه ونشفها عليهم عمر بن عبد العزيز ورد اموال بيت المال على الفقراء والمساكين وخد الاموال الزايده والغير مستحقة من الامراء قال هو ده اللي جالنا من النسب بتاع عمر بن الخطاب؟ قلنا حد قال لكم نسبهم من بيت عمر بن الخطاب ها جالكم عمر بن عبد العزيز اصبروا عليه بقى سيدنا عمر كان يسير من المدينة الى مكة ومعاه بعض الصحابة فوجد راعي غنم فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعطنا شاه بالتمن قال يا سيدي لست صاحبها إنما أنا مملوك فقال له عمر بن الخطاب وهو يختبره اعطنا شاه بالتمن وإذا سالك السيدك فقل له أكلها الزئ قال يا سيدي وأين الله فبكى عمر بن الخطاب وقال نعم أين الله ثم إنه اشترى الغلام وأعتقه ويقال أنه ملكه الغنم أيضا وقال هذه الكلمة اعتقتك في الدنيا من الرق وإني لأرجو أن تعطقك يوم القيامة من النار. فمراقبة الله تعالى في الشريعة لا تجد هذه المراقبة في من يتعامل مع القوانين الوضعيه لان العمل القوضعي انسان والانسان مع الانسان نده ونظيره ومش حد احسن من حد اما التعامل مع الشريعة فإنك تتعامل مع من يعلم السر واخفه من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الإنسان ليس جديرا بأن يضع شريعة أو يسن قوانين لماذا؟ لأنه يشترط في من يشرع عدة صفات الصفة الأولى أن يعلم الخير إجمالا وتفصيلا اتنين أن يعلم الشر إجمالا وتفصيلا ثلاثة أن يعلم الإنسان على حقيقة الإنسان أربعة أن لا يكون له هوى فيما يشرع هذه الصفات مش موجودة عند الإنسان اللي هو عاوز يشرع يعني لأن الإنسان لم يعلم الخير إجمالا وتفصيلا إنما يعلمه الله الإنسان لم يعلم الشر إجمالا وتفصيلا إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى أأنتم أعلم أم الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير زاد أنه لم يعلم الإنسان على حقيقة إلا خلق الإنسان الإنسان نفسه لم يعلم حقيقة الإنسان وفي واحد اسمه أليكسيس كارل كتب كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول سمى الكتاب كده الإنسان ذلك المجهول بيقول جمع فيه كل أقوال الفلاسفة والأدباء والشعراء والأطباء وعلوم النفس كل من تكلم في الإنسان جمع مقالاته حول الإنسان وبعدين في الآخر قال إيه قال وما زالت هناك أسئلة مطروحة حول الإنسان لم أجد لها جوابا يا لم أجد لها جوابا من أجل ماذا من أجل النفخة العلوية التي أتت من الله وحلت في الإنسان من أجل النفخة العلوية التي أتت من الله وحلت في الإنسان هناك أسئلة لم يجد لها جوابا فعلم أنه لا يعلم الإنسان على الحقيقة إلا الذي خلق الإنسان فمن الذي شرع للإنسان الذي خلق الإنسان ويعلم ميوله وشهواته وأهدافه ورغباته وإلى آخره الشرط الرابع قلناه هو إيه؟ أن لا يكون للمشرع هوى في التشريع إذا كان المشرع من, لو من البشر من طبقة الأغنياء هيراعي من هيراعي الأغنياء في التشريع ويعمل تشريع من مصلحة الأغنياء وهو ما يسمى بالرأس مالية وإذا كان المشرع من طبقة الفقراء هيراعي من الطبقة بتاعته زي الشيوعية والاشتراكية لما يحط تشريعات هيراعي فيها من الطبقة بتاعته إنه له هوى لكن الله سبحانه وتعالى هو رب الأغنياء ورب الفقراء وليس لله مصلحة فيما يشرح إنما المصلحة للإنسان كل الإنسان فلما يشرح في البيوع فهو رب البائع المشترك يعني مش هيكسر رأبة حد لحد ولما يشرح في الإيجارة فهو رب المؤجر والمستأجر لا يظلم طرف للطرف الآخر لأن الله عز وجل هو رب الجميع وليس لله هو فيما يشرع إنما يشرع من أجل العباد ولمصلحة العباد وفيما ينفع العباد في الدنيا وفيما ينفع العباد في الدار الآخرة اكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب لي